ما نزلنا على عبدنا ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين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 قل نهبط ا و ا منها جميعا ف إ م ا ي أ ت ي ن ك م مني ه د ا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا و النصارى والصابين من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فافعلوا ما تؤمرون قال و ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون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 واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون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 قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين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 وما هو بمزحزحه من العذاب أ ن يعمر والله بصير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل و م ي ك ا ئ ل ف إ ن الله عدو للكافرين ولقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك آ ي, ي ا ت بينات وما يكفر بها إ ل ا الفاسقون اومال ك ل عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون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 واتبعوا ما ت ت ل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفاروا يعلمون الناس السحر وما أ ن ز ل على الملكين بباب لها روت وماروت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 و わ قيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 بلى من أ س ل م وجهه لله وهو محسن ف ل و اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت ا ن ص ا ر ى ليست اليهود على شيء وهم ي ك ل و ن الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله أ ن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرقب ا ل س م رب جعل ه ذ ا ب ل د الله آمنا وارزق أ ه ه من ا ث م من آمن م ر ا ت ن م ب ا ل ل واليوم ه الآخر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 ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارا ت ه ت د و ا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ام يقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله ّ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 وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و ح ي と م ا كنتم فولوا وجوهكم ش ط は私の ل とを ا っている ل は私のことを知っ م いるのは私 ا ことを知っているの ا 私のことを知っているのは و の خ と ش 知って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 ك ي م ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر والصلاه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 ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أ ن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه, الصلاة واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا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 فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ان الله سميع عليم فمن خاف من م و ص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه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 فان طلقها فلا جناح عليهما أ ن يتراجعا إن ظنا أ ن يقيم ا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 و َ إ ِ ن أ َ ر َ د ْ ت ُ م ْ أ َ ن ت َ س ْ ت َ ر ْ ب ِ ع ُ و ا أ َ و ْ ل َ ا د َ ك ُ م ْ فلا ََ جناح َُ عليكم ََُْْ إ ِ ذ َ ا سلمتم ََُّْْ ما َ اتيتم َُْْ بالمعروف َُِِْْ واتقوا ََُّ الله ََّ واعلموا ََُْ أ َ ن َّ الله ََّ بما َِ تعملون َََُْ بصير ٌَِ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 والله بما تعملون خبير و ل かと言うべきかと言うべきかと言うべきかと言うべきかと言 نساء と言うべきかと言うべきかと言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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم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 エ ى إذ قالوا ل ن ب 分か إ ل いことを知っている人もい ا نقاتل في سبيل الله قال ه ている人もいるのですが、私は何故か分からないことを知っているのです。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 「الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ذ قال ب ر ا ه ي م ربي الذي يحيي ويميت قال ن ا ح ي ي و م ي ت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 َمَثَلُ أَمْوَالَهُمُ مَرْضَاتِ مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ وَتَثْبِيتًا الَّذِينَ اللَّهِ وَابِلٌ أُكْلَهَا بِتِغَاءَ أَصَابَهَا يُنفِقُونَ جَنَّةٍ فَآتَتْ بِرُبْوَةٍ 思 ي ُ ص ِ ب 行 ه َ ا وَابِلٌ فَطَلْ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 ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات ا واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فَأَصَابَهَا إِعْصَابًا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 إ ن تبدوا ل ص د ق ا ت فنعماه و إ ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفل عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 أ ن ت مولانا فانصرنا ع ل ى القوم الكافرين